الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 115. فارجع البصر هل ترى من فطور 116. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب وَلَقدَد زََّ السَّم أَدُّ يَ بِمَصَابِي حَوجَعَنهَا رجُمَ للِشَّطين وَعْتَدِنَا لَهُم ععَذاابَ السَّعيد وَلَِّذينَ كَخَروا بِرَبِّهِم مذاابُ جَهًاَّ مَ اِذَا الْقُ فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقا وَهِي تَفُور تَكَادُ تُمَيِّزُ مِنَ الْغَيْبِ كُلَّمَا الْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُم خَزَنَتُها سَأَلَهُم خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِير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 124. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 125. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور